محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهم نفاتوهن اجورهن الفريضة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 فَيَحُونُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآرُوهُنَّ نُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلك لمن خسي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سرنا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميروا مائلا عظيما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 تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وطلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أقدت أيمانكم فآتوهم نظيبهم إن الله كان على كل شيء سهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نسوزهن فعذوهن وهجروهن في المطادع واضربوهن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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلِفَ الْفَخُورَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُكْلِ وَقَتُونَ مَا أَتَاهُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ضَعْتُنَا الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذين ينقون أموالهم رآ الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر وما يؤمنون بالله ورب اليوم الآخر وما يكون الشيطان قل له قرين فساقرنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بسم عليم إِنَّ اللَّهَ لَيَظْلُمْ إِسْقَالَ لَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسِمَ الْذِينِ ضَاعِفَ هَوْيُؤْتِمِ اللَّذُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول له ثوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تغربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنما إلا عبري سبيل حتى تغسلوا وإن كنتم مرضى سَفَرِينَ او جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَطَّهُرُوا فَطَهَّرُوا أَنْفُسَكُمْ وَمُوسُوا عَيْبَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يريدون أن تدلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يحرفون الكلمة عن موازيه ويقولون سبيعنا وعصيرنا واسمع غير مسمعين وراعنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا بطانا واسمعوا وانكرنا كان خير لهم وقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا إيها الذين أنطوا الكتابا من نبما نزلنا مصدقا لما ما كم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على دبارها ونلعنهم كما لعننا صحبا السبت وكان أمر الله مسؤولا إن الله لا يغفر أن يشعق به أن يشعق به يغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشعق بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فطيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالزوت والطاغوت يقولون للذين كفروا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَعْلَ اللَّهُ وَلَن يَجِدُوا لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا يُقْضُونَ النَّاسَ نَكِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ Sekadar taina live rawi, mungkin tak boleh ikut mata taina. Hmm, mulkan aldi ma. Fatinhum mana mana bihi, watinhum ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليه من ارا كلما نظجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليتذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم دخلهم جنات تجري من تحتها الانهار انهن خالدين فيها ابدا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 يا أيها الذين آمنوا وطير الله وطير رسوله الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسول إنكم تؤمنون بالله في اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَصْعُمُونَ عَنَّهُمْ أَمَنُوا بِمَا أُنْسِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْسِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَيَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ السَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا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 بِاللَّهِ إِنْ رَأَيْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ عِظَمًا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا رَسُلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول والله رواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسديما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوه أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وسد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَعَلَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا وخذوا حذركم فانفروا النبي وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابكم مصيبة قال قد أنع الله فعليه إذ لم أكن معهم سيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك لم بينكم وبينهم مودة وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ يا, يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوسَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَسْتَوُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْطِيهِ أَجْرًا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أقرجنا منها من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا خَدَّنَا إِلَى جَلِيمٍ قَرِيبٍ كُلَّ مَتَاعِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ نَفْسًا أينما تكون يدرككم الموت ولكم في بروج مشيرة وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل, كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله سهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفييا ويقولون قاعة فإذا برزوا من عندك بيت ضعيتهم منهم غير الذي تقول الله يكتب مع بيتهم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتنبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءُوا مَأْمُرُ مِنَ الْأَمْرِ أَبِلْكُمْ فِي أَدْعَوِيْ وَلَا يُرْدُوهُ إلَى الْإِلَّا الرَّسُولِ وَإِلَّا أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ لَذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَالْتَبَعَةُ السِّيْطَانِ إلَّا قَلِيلًا <تصفيق> فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا أشد تنكيلا من يشفع شفاة حسنة يقول له رصيب منها ومن يشفع شفاة سيئة يقول له كفل منها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 اللهم لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة العرب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين في عبتين والله أركزهم بما كسبوه أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له نسيرا وَإِنْ تُفْلِنُوا فَلَهُ سَبِيلُهُ وَالدُّؤُ لَتكفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً آتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهْدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَوَدُّونَ حيث وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا أُجَاءُ حسر الصدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لا ولو شاء الله نسلتهم عليكم فلقاتلواهم فإن اعتزلتمهم فلا من يقاتلوهم ألقو إليكما سلمًا فما جعل الله لكم عليهم سبيل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوامهم كلما ردوا إلى الفترة وركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم مقتلوهم حيث تقفكم لهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ مُّنْفِقٍ أَن يَقُولَ لِمَنْ أَنْفَقَ مِنْهُ شَيْئًا أَن يُنْفِقَهُ أَجْدَرُ مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَهُ حَتَّىٰ يَطَّوَّعُوا أَنفُسَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۖ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام سهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء مجهنم جهنم قالدا فيها وعذب الله عليه والعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقوا إليكم السلام إليكم السلام لست مؤمناه تبتقون عرب الحياة الدنيا فإنجوا الله مغارم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتوينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أول الدرار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القوادين رجا وكلهما عند الله نحسنا وفضل الله المجاهدين على القوادين أجرها عظيم درجات منه مافرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ طَوَفَوْا مِنَ الْمَلَائِكَةِ تُظَالِمِينَ قُصِّمْ قَالُوا فِيمَكُم تُمْقَنُوا قَالُوا كُنَّا مُصْطَفِينَ مِنْ مُصْطَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا وَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِيَاتُهُ فَتُهَاجِرُ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَسَادَتْ مَسِيرَةٌ <تصفيق> إلا المستضعفين من الرجال والنساء وَالْوِلْدَانِ يَوَدُّونَ أَن يَغْشِيَهُمْ ظُلُمَاتٌ مِّنَ الْغَمِّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ كَأَنَّهُمْ يَنظُرُونَ إِلَى بَرْقٍ ثُمَّ يَخْبُو عَنْهُمْ وَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ ۗ يَشْتَاقُونَ إِلَى النُّورِ ۖ لَّائِحِينَ دُونَهُ ۖ قُلْ مَن يُنَوِّرُ لَكُمُ النُّورَ ۖ هُوَ ۖ يُنَوِّرُ لَكُمْ ۖ وَالَّذِينَ فَقَدْ وَقَعْ جِرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَسْلِكُمْ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَسْلِكُمْ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَسْلِكُمْ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَسْلِكُمْ فَإِذَا وَإِذَا هَكَُم فَفِيهِمْ فَقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائكُمْ وَارْقُبُوا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَخُذُوا حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ أَمْ فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أرضا ونقضعوا وسنعتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقوده على جنوبكم فإذا قمأناكم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على الأمين كتابا وقوتا ولا تهنوا بذقاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون فكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَكِّ وَالْحَكُمِ لِلَّحُفُومِ إِنَّا سِبْ مِعَرَىكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا <تصفيق> ولا تجادل عن الذين يقتربوا عن فسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أسيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وما هم إذن يتنم على يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنكم هؤلاء جادلتم. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَنْ رَبَّكَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّ وَمَا تُعْلِنُ وَمَا لَكَ مِن دُونِهِ مِن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا <تصفيق> وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ إِثْمًا مُبِينًا وَلَا أُفْلِحُ لِلَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَئِنْ مَسَّتْ مِنْهُمْ أَيُّ أَيُّذِلُّهُ وَمَا يُذِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ مَا, من شيء ما لَمْ مِنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عليك <تصفيق> لا خير في كسير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلاح بين الله ومن يفعل ذلك بجقاء مرضوعة لله بصوبة نكين هجرا عظيما ومن يشاقيق الرسول من بعد ما تبين له هدى هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسات مصيرا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرَ أَنْ يُسْرَكَ بِهِ نَغْفِرُ مَا ذُبَنَ بَانِكَ لَمَنْ يَسَاءَ وَمَنْ يُسْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا <تصفيق> إِنَّ الدَّوَانَ مَنْ دُونَ إِلَّا إِلَٰهٌ لَّا شَأْنَ وَيَدُونَ إِلَّا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَتَّخِذُونَا <تصفيق> مِنْ عِبَادِي كَنَصِيبٍ مَّفْرُوعٍ وَلَوْ إِلَّا أَنَّهُمْ لَوَنَّ يَنَّهُمْ لَأَمَرْنَهُمْ فَلَغَوَ فَأَلَيْسَ بِتِكُونَ نَغْرَنَا نَامِي وَلَأَمَرْنَهُمْ فَلَيُؤْذِنَنَّ خَلَقَ اللَّهُ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سردخلهم جنات من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ ۚ أَلَيْسَ بِأَمَانِئَكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الأهل الْكِتَابِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ولا يجد, وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَوْلَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بهم بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيًّا وَإِذَا سَأَلْتُمُ النِّسَاءَ مَتَاعًا فَاسْتَخْدِمُوهُنَّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا مِنَ الْخَيْرَاتِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُول وَتَرَغَبُونَ أَن تَنكِهُوهُنَّ وَالمُصَدَّعِينَ مِنَ الْبُلْدَانِ وَأَن تَقُومَ مَوَلَّيَةٌ أَمَّا بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُفُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاء عَلَيْهِمَا إِنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ لِتَنفُسَ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ مَعَ الَّذِينَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَمْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِلُوا فَلَا تَمِلُوا كُلَّ الْمَالِ فَتَذْرُوهَا كَالْمَعْلُقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ رَفِيعًا رَحِيمًا وَإِنْ تَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّه كل من وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعَ الْحِكْمَةِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَأَخْوَادُ مُصَنَّئِينَ الَّذِينَ هُوَ كِتَابٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إن يشع يذيبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا على آخر وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا قون القوامين في استشداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين على قربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلغوا أو توردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آنوا وآينوا بالله ورسوله والكتاب الذي نسأل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لهم لقل الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتقعون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي بتقون إنهم لا يستقبل الله اللزجين وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ مَجْمِعًا الَّذِينَ تَرَبَّصُوا بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ الْكَافِرُونَ قَالُوا أَلَمَسْنَا ضُرًّا وَعَنَّا يَأْتِيكُمُ الْأَمْنُ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَمُوتَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى مِنَ الصَّبِيلِ إِنَّمَا الْمُنَافِقُونَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ وَهُمْ كَاذِبُونَ وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا مُتَبَدِّلِينَ مِنْ غَيْرِ أَلَا إِلَٰهَ أُلا وَلَا إِلَٰهَ أُلا ومن يضلل الانضل له سميرا يا ايها الذين امنوا لا تقعدوا الكافرين عليا من دون المؤمنين اتريدون ان يجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولا نجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واتصم بالله واخلصوا دينهم لله لا يكمل المؤمن وسوف يؤتي المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ومنوتم فالله شاكرا عليما صدق الله العظيم